فَلَا تَذَكَّرُ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 انتم صادقين ان الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 اليوم تجزون مَا كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم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 فَتَكَبَّرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين